وشكله تايه وشكله كانه اتجنن وشكله غريب فبيقولوا مش ده فلان فلان اللي كان ما فيش حد في شياكته واناقته بيقولوا له اه قال لهم ايه اللي حصل له قالوا ده اتجوز ولما اتجوز انت ربنا منه ابتلي بمرض ان هو ما يقدرش ياخد من زوجته سبحان الله العظيم سبح ربنا عارف كل مبتلى مسلم ولكن ده شوفوا الجزاء بتاعه جه ازاي فمره داخل على مراته ووجدها بتخونه مع واحد من كتر ثقل الموضوع على عقله اتجنن فاد عقله لا. انت امر ربنا سبحانه وتعالى انت امر ربنا من اهل المعاصي انت امر ربنا من اهل الذنوب يا جماعه انا عايز اقول لك انك انت افتكر قبل ما تقع ان السكه ما فيش اخرها حاجه واحد صاحبنا كان ماشي في الشارع في ولد واقف مع بنته بيتكلموا فراح قال له بص يا حبيب قلبي انا اقول لك كلمه واحده السكه اللي انت ماشي فيها دي احنا مشينا فيها قبلك ووصلنا لاخرها وما لقيناش اخرها فرجعنا وسيبناها والله ما في اخرها حاجه سراب كلها سراب من اولها لاخرها الشاب اللي بيتكلم ان اللي بيبص مليون بنت ما انت في الاخره هتاخد واحده بس واللي في الحلال خد واحده بس البنت اللي بيتكلم 1000 ولد بقى في الاخره تتجوز واحد بس فين اتجوزت ربنا يزوج فتيات المسلمين وهي في الحلال كانت تاخد واحد بس افتكر ان الطريق ده قبل ما تعصي تذكر قبل ان تعصي ان الطريق ده مش اخره ما فيش حاجه الطريق ده اخره نار نار يا جماعه ساعه الواحد بيقرا ايات القران في وصف عذاب الجحيم والعزه بالله في سخريه بالعصاه انت خدت حمامك النهارده تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر بهم في بطونهم الجلود كانه بياخد دش الدش اللي يوم بتاع الحميم والمصيف تعالى انت صيفته السنه دي تعالى متصيف بقى في سموم وحميم وظل حموم السموم اللي هي الريح الريح الحاره من الحر الحميم المايه اللي بتغلي الظل اللي هو ظل الدخان بتاع جهنم بالله نفس منظر اللي قاعد على البلاش النسيم اللي طالع والميه اللي قدامه والشمفيه اللي فوقيه بس العكس بقى المايه بقت حميم والنسيم بقى والعزه من يحموم ان هي سخريه قمه السخريه من العصا مش انت اللي مشيت في طريق اخله النار مش انت اللي اخترت كده يا جماعه مش ناقصه ذل يوم القيامه والله العظيم مش ظل زي اللي بيقفوا 50000 سنه اهل الاعراف يبصوا لاهل الجنه يتجننوا يبصوا لاهل النار قلوبهم تتخلع 50000 سنه زول مش توصل زي الراجل اللي جه يوم القيامه حسناته بقت فرقاه عن سيئاته سيئه واحده بس يعني مثلا مليون سيئه ومليون حسنه لو واحد هيدخل النار على سيئه يعني الايه لفه ارض البحشر كلها هيتجنن لف تزلل الواحد واحد في الاخر قابل واحد ما عندوش غير حسنه واحد ما عملش في حياته غير حسنه تخيلوا اخوانا كل الذل ده وفي الاخر قابل الراجل ده الراجل يقول له انا الحساب ايه مش عامل بقى حاجه خدها انت يا خدها سبحان الله ربنا في الاخر يقول لا اكرم عبدي مني ولكن يا جماعه ليه الذل يوم الايام ليه نتعرض للذل يوم الايام انا عايزك تفتكر انا عايزك تفتكر انت بتبيع الجنه بايه قال كان في ملك زمان مثل بالامثله وكانت بنته جميله قوي قوي وكل ما يتقدم لها واحد يرفض ولغايه ما تقدم لها شاب حاسس انه شاب كويس قوي قال له انت اللي اختارك لبنتي وبعد كده قال له جهز القصر بتاع بنتي القصر اهو وهتجهزه على حسابي خد الخدامه انزلوا هاتوا عفش لان الخدامه هي اللي عارفه بنتي بتحب عفش شكله ايه نزل مع الخدامه يجيب العفش خد الخدامه هاتوا الستائر خد الخدامه وهاتوا النجف بعد ما جه ميعاد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 طب ما قلتليش ليه قال له انا مش عارف ما كنتش عايز اقول لك يعني بس بس انت بتراقب قال له ازاي ولما القمر عوب قال انت بتراقب من ربنا قال يا راجل يا راجل وقفت قلبي قال له لما اقول انك بتراقب من مخلوق تخاف ولما اقول انك بتراقب من الخالق ما تخافش احترس انت مراقب يا حبيب قلبي يا جماعه يا جماعه اتذكر قبل ان تعصي ان اللي بيعصي ربنا بيخسر ربنا ممكن ينطرد ممكن ينطرد هو ايه اللي حول ابليس من تواصل الملائكه في العبادة لقواد لكل فاجر وفاسق غير ذنوب المعاصي هو ايه اللي خرج ادم من جنه الملازات والشهوات لارض المشقات والانتقاد غير ذنوب المعاصي هو ايه اللي رفع كوره قوم لوط على جناح من اجناح جبريل لغايه السماء واتخسف بهم الارض لما الملائكه سمعت نباح كلابهم وصياح ديكيتهم غير الذنوب هو ايه اللي خلى بيونير قارون صاحب الانترناشونال مجموعه الشركات الانترناشونال ايه اللي خلى قارون يتخسف بيه وبدار الارض غير ذنوب المعاصي ايه اللي خلانا في بلد اطول نهر في العالم فيها مش عارفين نشرب كوبايه ميه سليمه غير ذنوب المعاصي ايه اللي خلى المؤقط جزء منه يقع والارض تتزلزل في مصر غير ذنوب المعاصي الذنوب المعاصي يا جماعه مره اتفرجت على يعني فيلم على النت للاعب كرة الحكم طلع له كارت احمر المنظر جايب لك لعيب الكوره من الصدمة وكان لسه جايب جول من الصدمه ابطط ايده على ركبته وقعد ثانيه وفجاه جسمه نهار على الارض ما استحملش من القهر اول ما طرد ده ده طرد من مخلوق متطرد من لعبه من مخلوق امال لو واحد اتطرد بالجنه واحد اتطرد من طريق ربنا واحد ربنا هو اللي طرده هو ممكن ربنا يطرد حد من الهات اللي تزلزل القلب كلام ربنا سبحانه وتعالى يا معشر الانفي والجن ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا بره بره لو هتعصوا في مملكتي يبقى بره لو هتعصوا في مملكتي يبقى اطلعي من مملكتي هتروحوا فين مالناش مكان رب تذكر قبل ان تعصي لماذا تركك تعصي سبقت تعصيه سبقت تعصيه ليه داخل البلاد لو كنت غالي عنده ما خدش سبك تعصيه زي سيدنا يوسف ما سابوش يا ابدا تذكري قبل ان تعصي افتكر انت بتخسر حب مين حب ربنا سبحانه وتعالى بتخسر رحمه مين بتخسر الامل في مين بتخسري معية مين الله الله يا جماعه كفي اسم الله معاك في حياتك كفي اسم الله معاك في قلبك الله الذي ما ذكر في قليل الا كثر الله الذي ما ذكر في ضيق الا وسع الله الذي ما ذكر في كرب إلا فرجه الله الذي ما ذكر في حم إلا ازاله الله الذي ما ذكر في فقر إلا اغنى صاحبه الله الذي ما تعلق به فقير الا اغناه الله الذي ما تعلق به مريض الا شفاء الله الذي ما تعلق به مضطر الا اواه الله الذي ما تعلق به ذليل الا اعزه وقواه الله الذي ما تعلق به غريق الا نجاه الله نخسر الله سبحانه وتعالى الله الذي تستنطر به الرحمات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 عمرك عمرك هتتسال عن يوم يوم فعمرو الحديث وصحيح الترمذي عن شبابك هتتسال عن دقيقه دقيقه شبابك عن مالك هتتسال عن شيل نشيل في مالك من اين اكتسبه هو فيما انفق عن علمك علمي فيما عملت فيه هتتسال عن ايه ايه سمعتها حديث حديث سمعته أمر أمر عرفته نهي نهي عرفته بقت حجه عليك خلاص هتتسال عن كل حاجه فربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون امتحان الاخره وامتحان ان يتذكر قبل ان تعصر الامتحان الرهيب تذكر ده تكت الامتحان بتاع الاخره ايه يا ادم في صحيح البخاري اخرج بحث النار وما بحث النار يا رب من كل 1909